ففروا إلى الله إِنِّي لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إِنِّي لكم منه نذير مبين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 من الله هو الرزق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فوين للذين كفروا من يومهم الذي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 فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين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 وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْرٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ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 فليأتوا بحديث مثله إِنْ كانوا صادقين أَمْ خلقوا من غير شيء أَمْ هم الخالقون أَمْ خلقوا السماوات وَالْأَرْضَ بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون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 سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرتوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون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 ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى 114. هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى 116. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى 118. فتدلى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 ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للانسان ما تمنى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 وَأَنَّهُ هُوَ أضحَكَ وَأَبكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عليه نَشْأَةَ الْأُخْرَى 114. وأنه هو أغنى وأقنى 115. وأنه هو رب الشعرى 116. وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمكتفكة اهوا فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمرا هذا نذير من النذر الاولى اذفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه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 حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر قشعا ابصارهم أبصارهم يخرجون من الأجداف كانهم جراد منتشر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 إذن لفي ضلال وسعر أُلْقِيَ الذِّكْرُ عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم والصبر ونبئهم أَنَّ الماء قِسْمَةٌ بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطف عقر، فكيف كان عَذَابِي ونذر؟ إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشين المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر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 ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 119. خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر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 في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان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 والارض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام 111. والحب ذو العصف والريحان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان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 يا مَشَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 124. فبأي آلاء ربكما تكذبان 125. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان 126. فبأي آلاء ربكما تكذبان يُعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 فيهما من كل فاكهه زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنا الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جاء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 124. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان 127. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان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 ليس لوقعتها كاذبة 114. خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا 116. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة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 121. طلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون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 لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا اترابا لأصحاب اليمين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 ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون 113. أفرأيتم ما تحرثون 114. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون 111. إنا لمغرمون بل نحن محرومون 113. أفرأيتم الماء الذي تشربون 114. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون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 نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم 125. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 110. فلولا إذا بلغت الحلقون 111. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون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 ما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم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 والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور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 وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذي ينزل على عبده آيات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 قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكن معكم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 وَكَثِيرٌ وكثير منهم فاسقون أَنَّ اعلموا أن الله يحيي مَوْتِهَا بعد موتها قد بينا لكم تَعْقِلُونَ لعلكم تعقلون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 إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل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 رسولنا وقفن بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفته ورحمة ورهبانية ابتدعوها